وقال الله لا تتخذوا إلى هين ثمين إنما هو إلى واحد فإياه فرّهبون وله ما في السماوات وَلَهُ وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الْضُرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الْضُرُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ويجعلون لما لا يعلمون مصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتغون إذا بشر أحدهم بالأم فظل وجهه مسودا وهو قضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء أما يحكمون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 لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم وله عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهداهم ورحمة لقوم يؤمنون وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَعَ فَأَحْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَمْعَامِ لَإِبْرَاهِيمُ نُسْقِيْكُمْ مِنْهَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ الْبَنَانِ خَالِصًا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَمْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُصْحِيكُم مِنْ فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ طَرْفِهِ وَدَمِ الْبَنَنَ خَالِصٌ سَائِغٌ لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْمَابِ تَتَّخِذُنَّ مِنْهُ سَكَرَهُ وَرِزْقًا حَسَنًا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأُولَٰئِكَ فِي سَوَآءٍ أَفَبِـنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً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 وَمَنْ رَزَقَهُ مِنْ حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا أَلَيْسَ يُسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِم بُطُونِ أُمْمَهَاتِكُم لَا تَعْلَمُون شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْقِدَة لَعَلَكُم تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَو إلى الطير مسخراتٍ في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا وجعل لكم من جلود الأعاب بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتعا إلى حين. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالاً وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانَ وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانَ وَجَعَلَ لَكُمْ صَوَابِيلَ تَقِيُّكُمُ الْحَرَّ وَصَوَابِيلَ تَقِيُّكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُصْلِمُونَ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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الآن كثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الآن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به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 من عمى الصالح ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة فلا نحيي أنه حياة طيبة بأحسن ما كانوا يعملون.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 وَنَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَاهُمْ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ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 مَن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن ما شرح بالكفر صدره. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأما الله لا يهدي القوم الكافرين